السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن والاه تحدثنا في الدرس الماضي عن اعراب الافعال فأما الماضي فمفتوح الاخر ابدا وهذا على قول أنه دائما مبني على الفتح الفتح الظاهر او الفتح المقدر الفتح الظاهر كما لو قلت فهم وكتب ولو قلت فهمت وكتبت مع تاء التانيث ولو قلت فهم وكتب مع ا لاثنين ويقدر الفتح للتعذر اذا كان الفعل معتل الاخر بالالف سعى ودعا ورمى ويقدر للمناسبه اذا اسند الى واو الجماعه كما نقول قالوا فهذا مبني على الفتح المقدر للمناسبة يعني قدر الفتح لم يظهر الفتح وظهر الضم لمناسبة واو الجماع ويقدر الفتح كذلك في حالة ثالثة وهي دفعوا كراهه توالي اربعه متحركات وذلك عندما يسند الفعل الى تاء الفاعل كتبت ون الفاعلين كتب نا ونون النسوه كتبن هذا قول لبعض العلماء وجرى عليه ابن آج الروم في مقدمته وجمهور العلماء والعمل عليه الآن أن الفعل الماضي له ثلاث حالات يبنى على الضم إذا أسند إلى واو الجماعة قالوا ويبنى على السكون إذا أسند إلى تاء الفاعل أو الفاعلين أو نون النسوة ويبنى على الفتح إذا لم يتصل به شيء أو اتصلت به تاء تانيث أو ألف لاثنين وقد يكون الفتح مقدرا إذا كان الفعل معتل الآخر بالالف هذا عن الفعل الماضي أما الفعل فعل الأمر فقال ابن اجروم مجزوم الآخر أبدا ومعناه أنه يبنى على ما يجزم به مضارعه الأمر فعل الأمر يبنى على ما يجزم به مضارعه فانظر في الفعل المضارع وانظر في حال جزمه واجعل ذلك علامة لبناء الأمر منه والفعل المضارع يجزم بإحدى ثلاث يجزم بالسكون ويجزم بحذف النون ويجزم بحذف حرف العلم إذا كان الفعل فعل الأمر معتل الآخر فعندما تأتي بالأمر من هذا المضارع فإنك تبنيه على حذف حرف العلم فعل مثلا مثل يدعو لما تأتي به مجزوما تقول لم يدع بحذف الواو ولم يمشي يمشي ولم يخش يخش بفتح مع حذف الالف فلو جئت بالامر منه تقول ادع بالعين واخشى الله اخشى ربك ادع ربك فاقض ما انت قاض بحذف حرف العلم ادع بالعين المضمومه وحذف الواو فعل امر مبني على حذف حرف العله وهو الواو لو قلت اقض ما أنت قاض اقض فعل امر مبني على حذف حرف العله وهو الياء اخش ربك اخش فعل امر مبني على حذف حرف العله وهو الال فصلي لربك وانحر صل صل ليرى ربك لما تقف ستقول ايه فصل صلي فعل امر مبني على حذف حرف العله وهو الياء وهكذا كل فعل امر اخره حرف عله يبنى على حذف ذلك الحرف فاذا كان فعل الامر معتل الاخر بني على حذف حرف العلم إذا كان فعل الأمر مسندا إلى ألف لاثنين اكتب فما صلي اصنع أو اسند إلى واو الجماعة اقيموا آتوا اكتبوا انطلقوا أو اسند إلى ياء المخاطبة خقنتي إركاعي جدي إذا كان الفعل فعل الأمر مسندا لواحد من هذه الضمائر الثلاثة وهي ألف لاثنين واو الجماع ياء المخاطبة كان مبنيا على حذف حرف العلة ولا حذف النون طيب كان مبنيا على حذف النور لأن المضارع منه يرفع بثبوتها وعندما يجزم يجزم بحذفها تقول مثلا المسلمون لم يكذبوا لم يكذبوا يكذبوا فعل مضارع مجزوم بعد لم وعلامة جزم حذف النون لأنه لما يأتي مرفوعا تقول المسلمون يصدقون الحديث المسلمون يصدقون يصدقون إذا أتيت بلم الجازمه قلت المسلمون لم يكذبوا بحذف النون فلما تأتي بالأمر تقول اصدقوا الحديث أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فعل أمر مبني على حذ النور فاستقيما ولا تتبعاني الآية استقيم فعل أمر اسند إلى ألف لاثنين طيب المضارع منه يستقيماني ها مع الف الاثنين يستقيمان لما تاتي به مجزوما تقول لم يستقيما فكذلك عندما تاتي بالامر منه تقول استقيما فعل امر مبني على حذف النون لانه مسند الى الف الاثنين يا مريم اقنطي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين اكنتي اسجدي اركعي فعل امر اسند الى يا المخاطب لما تاتي بالمضارع تقنتين تسجدين تركعي اذا جئت به مجزوما حذفت النور لم تسجدي انت ايتها المسلمه لم تسجدي لصنم مثلا لم تسجدي فإذا جئت بالأمر منه اسجدي اسجدي فعل أمر مبني على حذف النون لاتصاله بيا المخاطب إذن نقول فعل الأمر حالته الأولى أن يبنى على حذف حرف العله إذا كان معتل الآخر الحالة الثانية يبنى على حذف النون. وذلك إذا اسند إلى ألف باثنين او واو الجماعة أو ياء المخاطب الحالة الثالثة لفعل الامر يبنى على السكون إذا كان صحيح الآخر ولم يتصل به شيء أرقض برجلك أرقض أرقض فعل امر مبني على السكون هذا الفعل راكض والمضارع يركض فعل صحيح الاخر ولم يتصل به ضمير فهذا يبنى على السكون اذهب اذهب هذا فعل امر مبنى على السكون لانه صحيح الآخر ولم يتصل بشيء افهم هذا مبني على السكون صحيح الآخر ولم يتصل به شيء وكذلك يبنى على السكون إذا اتصلت به نون النسوة سواء كان الفعل معتلا أو صحيحا سواء أكان الفعل معتلا أم صحيحا يبنى على السكون تقول مثلا للمسلمات او للنساء اجتهدنا في العباده اطيعنا ازواجكن احفظنا فروجكن تصدقنا معشر النساء فاني رايتكن اكثر اهل النار حديث النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر النساء تصدقن تصدقنا فعل امر مبني على السكون لاتصال بنون النساء طيب لو جئت به معتلا سعى يسعى اسعين في الخير ايتها المسلمات اسعين اسعي تجد السكون على الياء اذن فعل الامر كما قال ابن اجروم مجزوم الآخر أبدا أي يبنى على ما يجزم به مضارعه والمضارع عند الجزم له ثلاث حالات يجزم بحذف حرف العله إذا كان معتل الآخر إذا الأمر المعتل الآخر يبنى على حذف حرف العله حالة الثانية للمضارع يجزم بحذف النون إذا كان من الأفعال الخمس التي هي يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعلين إذا كان الأمر من هذه الأفعال الخمسة الأفعال الخمسة مضارعة أما إذا أتى أتي بها في حال الأمر يعني الفعل مسند إلى ألف او أواو الجماعة وياء أو المخاطبة بني على حذ النور اذهب إلى فرعون مثلا الحالة الثالثة أن يبنى على السكون إذا كان المضارع منه يجزم بالسكون فإن الأمر يكون مبنيا على السكون الأمر يجزم بالسكون إذا كان صحيح الآخر ولم يتصل به شيء تقول مثلا لم يفهم لم يعمل لم يكذب لم يلد فتاتي منه بالأمر فيكون مبنيا على السكون. هذه ثلاث حالات لبناء فعل الأمر يبنى على حذف النون حذف حرف العلة يبنى على السكون. وهناك حالة رابعة لم يشر إليها ابن آج الروم وهي أن فعل الأمر يبنى على الفتح. وذلك إذا اتصلت به نون التوكيد نون التوكيد الخفيفة أو السقيلة يعني لما تأمر واحدا فتقول له اكتب افهم اسمع ثم تريد أن تؤكد ذلك الأمر فتأتي بنون التوكيد اسمعن كلام أبي اسمعن كلام شيخي هذا الفعل اسمع فعل أمر اسمع مبني على السكون اسمعن أو اسمعن فعل أمر مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد فهذه أربع حالات لبناء فعل الأمر واضح الكلام؟ نعم؟ يكون المقدر هذا على كلام ابن اجروم مجزوم الاخر ابدا يعني يبنى على السكون المقدر إذا اتصلت به نون التوكيد على كلام ابن اجروم اما عند غيره من العلماء علماء النحو فمبني على الفتح لما نقدر السكون ليه نقدره مبني على الفتح نعم لا إشكال ولكن هناك فرق إن المضارع يدل على حدث يحدث في زمن الحال أما الامر فمطلوب حدوثه بعد زمن التكلم ففارق بينهما من ناحيتين ناحية الزمن ومن ناحية المعنى نعم مضعف مضاعف طيب من رفع يده ارفع صوتك الفتح المقدر هذا في الفعل الماضي سكنت معنا في الدرس الماضي شرحناه في الدرس الماضي وعيدته الان ابن أجروم يرى ان الفعل يرى أن الفعل الماضي مبني على الفتح. دائما فتح ها ماشي الفتح هذا إما ظاهر وإما مقدر متى يقدر إذا كان الفعل معتل الاخر بالالف مثل سعى تكون فعل ماضي مبني على الفتح المقدر للتعذب الحالة الثانية لو قلنا فعل مثل قالوا مبني على الفتح المقدر للمناسبة لو قلنا فعل مث قلت أو قلنا فعل ماضي مبني على الفتح المقدر حتى لا تتوالى أربعة متحركات طيب لا. كنا نقول الفعل المضاعف مث فعل مثل عد فعل مثل عد عد يعد عدا إما من العدد أو بمعنى ظن عده كذا يعني حسبه كذا في الأمر للنساء أعددنا تفك التضعيف ويبنى على السكون أعددنا إذا أتيت به للمفرد لك وجهان عد كذا أو أعد كذا إن أبقيت التضعيف هنا يبنى على السكون المقدر سكون مقدر قدر السكون حتى لا, لا يلتقي ساكنان عد كذا كما في قول تعالى ولكن على صغة المضارع ومن يرتد منكم من يرتد من هنا الشرطي ويرتد فعل الشرط مجزوم علامة جزمه سكون مقدر وجاء في آية أخرى من يرتد بفك تفك الطبعيف وتسكن أما إذا بقي التضعيف تفتح خلاص عد أو أعدد طيب مع هذا في حالة السكون عد او عدد واعددنا مع ألف الاثنين عد عد مع واو الجماعه عد مع ياء المخاطبه عدي مبني على حذف النون خلاص ليس بعد هذا ضمار لان المضارع تتصل به خمسه ضمار <تصفيق> لا ليس الضمير ألف الاثنين هو الجماعه المخاطبه نون النسوه وال... هناك ضمير باقي لا لا لا تاتي مع مع المضارع ولا الأمر لا الفعل لا تاتي مع المضارع ولا الامر لا نعم نعم نعم ل... ال... الضمائر ضمائر سته خمسة تتصل بالماضي وأربعة فقط تتصل بالمضارع والأمر هي التي ذكرتها لك واضح فعل الأمر يبنى على حذف حرف العلة يبنى على حذف النون يبنى على السكون والحالة الرابعة يبنى على الفتح هذا بالنسبة لفعل الأمر نكمل الثالث هو الفعل المضارع أزاك الله خيره ماسه ها إذلال ابن من الشيخ محمود مين الشيخ محمود أزاك الله خيره الثالث من الافعال هو الفعل المضارع وهو معرب ومعنى كونه معربا انه يرفع وينصب ويجزم فتقول يفهم بالضم ويفهم بالفتح ويفهم بالسكون يرفع وينصب ويجزم طيب هذا الفعل المضارع له حالتان يبنى ويعرب الأصل في أنه معرب الآن نتحدث عن حالة بنائه فقط أما إعرابه رفعه ونصبه وجزمه إن شاء الله في الجمعة القادمه الفعل المضارع معرب إلا إذا اتصلت به إحدى النونين نون النسوة او نون التوكيد فحين ذاك يكون مبنيا غير معرض الفعل المضارع الاصل في انه معرض ولكن قد يبنى متى في حالتين اذا اتصلت به نون النسوة او نون التوكيد إذا اتصلت به نون النشوه كان مبنيا على السكون إذا اتصلت به نون التوكيد كان مبنيا على الفتح. مرة ثانية أقول الفعل المضارع معرض أن يرفع وينصب ويجزم ولكن يبنى في حالتين إذا كان متصلا بنون النشوة فانه يبنى على السكون او اذا كان متصلا بنون التوكيد فانه يبنى على الفتح قال تعالى والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين يرضعن يرضعن العنسه كله فعل مضارع مبني على السكون اتصاله بنون النسوه في محل رفع انه لم يسبق بناصب ولا جاز كان الاصل أن يأتي ياتي مرفوعا يعني لو قلنا الوالده ترضع ترضع ولكن لما جاءت نون النسوه قلنا ايه يرضعن وممكن تقول انتن ايتها الامهات ترضعن مبني على السكون اتصاله بنون النسب طيب <تصفيق> نعم ها اين العلامتان اما التاء فعلامه تانيث لا ليست علامه تانيث التاء علامه خطاب والنون علامه جمع المؤنث التاء في اول الفعل ليست علامه تانيث انما علامه خطاب بدليل لو حس تحدثت عن الغائبات تقول هن يرضعن يا الا وانتن ترضعن فاء الخطاب نعم طب مره اخرى وانا اقطع الكلام نظرا لما ارى من حركات وكل شو واحد يستاذن ويدخل أنا مش في مش عارف طيب يعني الدرس بعد نص ساعة فرضا يعني خلاص عشر دقائق تكون قد وصل ها أصحاب السفر ماشي سف الله المهم. صاحب صفر, صفر. نعم لذلك المعنى البلاغي هو أتى به على سبيل الخبر والمراد به الأمر لأن الأمر يجري عادة. فاتى به صغة الفعل المضارع دي بقى مسألة تانية يعني هو خبر يراد به الإنشاء نمحنا الآن في الناحيه النحوية وليس الليه البلغية ف... نعم لا ولا تتبعاني ها هذه النون نون التوكيد هذا الفعل مجزوم بحذف النون ليس مبنيا هذا الفعل ليس مبنيا لأن النون لم تتصل به اتصالا مباشرة في ألف خلاص وبعد الألف جاءت النون الشرط في فعل الفعل المضارع الذي يبنى على الفتح أن تتصل به النون اتصالا مباشرة ولكن هذا لا يذكر الآن هذا يذكر بعد ذلك في المرحلة التالية أعود فأقول الفعل المضارع يبنى على السكون إذا اتصلت به نون النسب ويرضين بما آتيتهن كلهن يرضينا يرضى فعل مضارع لما تنطق تقول إيه يرضي اليأتاكين فعل مضارع مبني على السكون لاتصاله بنون النسم عوك الله الحالة الثانية للمضارع أن يبنى على الفتح اذا اتصلت به نون التوكيد الخفيفه او الثقيله قال تعالى ولئن لم يفعل ما امره لا يسجنا يسجن يسجن فعل مضارع مرفوع طيب تريد ان تؤكد لا يسجنا بنون التوكيد الثقيله فعل مضارع مبني على الفتح الاتصال بنون التوكيد ولا فعل مضارع مبني على الفتح الاتصال بنون التوكيد الخفيفه كلا لئن لم ينته لا ندفعن بالنص هذا مؤكد بنون التوكيد الخفيف فمبني على الفتح إذا المضارع معرب ولكن يبنى إذا اتصلت به نون النسوه فيبنى على السكون او اذا اتصلت به نون التوكيد فيبنى على على الفتح في غير ذلك يكون المضارع معربا يكون معربا نعم لا هي نون منطقه لكن في الرسم العثماني تكتب ألف هذا لاتباع الرسم انما هي, هي نون توكيد وليست ألف سنوين حين الوقوف تقف عليها تبعا للرس لنسفع بالالف هل هناك سؤال إذن الفعل الماضي مبني دائما على قول ابن أجروم مبني على الفتح دائما الفعل الأمر مبني دائما ويبنى على ما يجزم به مضارعه ومع نون التوكيد يكون مبني على الفتح والفعل المضارع معرب ولكن يبنى إذا اتصلت به نون النسوة أو نون التوكيد ثم في الدرس القادم نتحدث عن نصب المضارع وجزمه نعم نون النسوة إيه؟ هذا الضمير الوحيد الذي يتصل بالفعل في أزمانه ثلاثة ويكون مبنيا الفعل معه يتصل بالماضي وبالمضارع وبالأمر ثم يتصل بالصحيح وبالمعتل ويكون الفعل أيا كان زمنه مبنيا على السكون هذا الضمير الوحيد نون النسو يعني الماضي مع نون النسوه مبني على السكون إلا على قول ابن أجروم مبني على الفتح المقدر لكراهه الدفع ثوالي أربعة متحركات مع الأمر مبني على السكون مع المضارع مبني على السكون هل هل هناك اسئله طيب لكم ان شاء الله عز وجل الجمعه القادمه